والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفى على آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ثمَّ أنشَأنا مِن بَعْدِهِم كُرُونا أَخَرِين مَا تَسْبِقُ مِن أُمَّة أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرون ثمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتَّرَّقَى كُلَّمَا جَاءُون مات الرسول هكذبوه فأتبعنا بعضه بعض وجعلناهم أحاديث فبُدَّلَ لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه آخون بآياتنا وسلطان مبين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 124. وعملوا صالحا 125. إني بما تعملون عليم 126. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون 127. فتفطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما بِهِ به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم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 أَفَلَمْ يَذَّبُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ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 وحنا كميدي هاي عشرة اي نوسوا عليك كنا سابسنا قرآن كريم كأه وحنا ككهو ما صدون يسقال آيادوت ويكبرنا ابانا يا آيادة اللي هي صدونات كنمدا من صورة المؤمنون آيادة بيهاي من الصوره نفسها صورة المؤمنون كامله اشير كي هاروت وسوخيران يحيى وخاين قصة نبي الله يونس مع قومه عاد خاين وجد هذا وجيرني وحين مرين اشير كي hore جوابتي ابن وحدي غير عادي النبي الله يهود عليه وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا باللقاء الاخرة واطرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون ايعادكم أنكم اذا متتم وكنتم ترابا واذا من انكم مخرجون هيئات هيئات لما تعد الكسين مرينا صداس marka dhaxda uga jirnay waxay heer aad jiraan madaxdoodi iyagoo أيعدكم موعودين يروها يا يهود أنكم إذن كريه العدا إذا ميتتم هذا المطان أو كنتم آثان ترابا عريا وإذا من لف أنكم إذنكم مخرجونك ولا صوب عندون هيا هيا لما وحدو عدونا اللي يذوها يا واعف وامعنا الصوره قلهين وحواقع وضع عيانا ما احمد علقنا ماو حياته فوقادي حياته فوقادي لما وحدو عدونا اللي يذوها ي من أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون وا وحدها <تصفيق> marka ay warkiisiin fogaaysteen tarjuma isma yeena maskaxdora ee adeeb ilaa wa, taala, wa baadinta wa inta arurtuna wa dalana isa kulka nolosha adduunka in labadiiba ku jiraan waxaanta ahay inuu jiraa lamaanka isdariyada adduunada la xularaayo noqonadeen maayo baad masadina tal masadina tal waanta ah majrto in heey ma heey wa haw ma illa hayatuna nolosheynu sheega yahay nolosha adduunka ee adduunka ay nu ku noolayn tan نموت ادم و ارياش يحيى و ونحيا رينا ونحيى المهني با درانا يا كل كان وحن نولان هو يو هي هي. شيغا يو وين بمبعوثينا و ما ننحن ان جميه بمبعوسين فوق جير دبدود لا ما حياتنا Innaga noloshe niibushega haya, noloshe addunia, e addunia daa haide hadarbatan jokunaa, namutu wa ademaneina innaga isa. wa wa aruta illalla ybaa Noranaisa Kulka kolka dalasada aruta aino lalla aino innagi ino norola, omaga maga ywa habii maayan, inda keliyetewe namutu, wa ademaneina wa nahya, wa annauraneina fi ayya alabazi ba بموت كبارنا وايالك اللي ما شدي إيوه توليدي صغارنا كوى يرأي نقا درشاله وإيوه حلشيك إيوه ما نعنو إنك ميهن بمبعوثين كوى الله صوبي حندو نو قال كاسي مرياني. نبي الله هودنا وحكوا لحيارك إن هو ما هو هود ماها إلا رجل لنماهان واعكلا افترى أمطي على الله إيبا ويندوشي أيوا كلمة بين قوم تي هو عنو تلما يالله الله وحده هو نائرة صدري بعضه جزية عقاب يأجر وحنو شجع يو أو حك جل النهال الله كنبايا مرادوا على النبايا وما نحن أننا غير عالميه لهود بالمؤمنين كوا أخوين يو وركو شجع إلليكي جملة وتفصيلا بانو دافيرني الرومين ماين ووهرونتا مالهو إن هو ما هو هود ماهو إلا رجلن ماهان وحكاله فجل كاسو افترا او مانايا على الله ايبا ويناكوركي بوكذبا بيانك او مانايا وما نحن أننا غير عالميهن له هود بمؤمنينك ورومين ايه بما قالوا أخبر وحنو موقف كادي اللي ستاقى تقيام الله دفيري النبي قيل الله لليلي قوان كاعدو ما نحن الله بالمؤمنين نماركا ربكو عليو كنا عصده انو كو وكم بابيو حقه الهو قرقارو اوهودية انت الرومي سيلة بدبادية انت بدانية بيلي سيلة بابيو تسلق ممارمان بين نغوتي قال النبي الله يهود وحو يري ربي يا ربي ali ga rabbigi ya bura idra ila ansurni ahl bima bi sababi ma shay sabati igu hil ay kadabuni ibni o belni beli sababtan ayahin kum muti amma kayi gun beliyan ba'thiga qiyamati halak ali wa wayli lil halaga ya hada rabbir rumain uidan ra'in wa ali lil halaga ya wa banta igu gargar حلاقي ايهوبا ميانا نوسيقى ان انا نماركي هورة كعبسن جلينة ايييي حقنا واه الله في خلقه قولا دي رب يا رسول يا حاقب ده إيسا إلا حلاقي واحجري جيو كلها واحانا ايهوبا ميانا قرقر قال النبي هدو حويري رب يا رب يا رب يا رب يا بما عقاب ايه قرقر اي كذبون أي رادن عقابي عذابي على مجرو كي نفسي سيء وقرقر أو كون الدنيا من بابه أخيرا عذاب أبدا جه وركرو شيئا كاشي هذا قال الله حقيقي ولله أجابي سبحانه قال ربي وحيي أما قليل إن يركد أما قليل من زمن مدقون كذال أي لا يصبحون غير أهان دون النادمين وقوم قومه هلاكيبال لغوده فانايا كلكا قوم ما أموحكوه أولين إيا شالايتو أيابا أي مردو كدوا قدونه قال إباو حويري أما قليل من الزمن مدير قداشت بي ليصبحن فرع الأهان دونان نادمين كوا قوما موضى كلكا دبيش عالوكي هيدبال لغود لي فأرسلنا عليهم الرحى العقين ما تذروا من شيء اقتد عليه الا جعلته كرمه تويش اوتم او قيلو يا قبو يا ذواق بايسو درتي ما ييلاي دابيش لو بسي فيحان بارسني فيحان سرسره بو قران قال تعالى حدو رفاختهم خير عدو عقبتي الصيحة وقيل لي كجرت دبيشة بالحق بالصواب الحق حقنما صوابت دبايلا قبتو وحي متنايع بيه حلاقوا الحق بها حلاقوا الحق بها مردي للدعوة يا دينتي يا وعدي يا وان اللقدر جي أصيح لك جلقم وايه إلا بابئيه وآهي قل قاسى الرب يرقيل دي باقباتي حقن ما صابتك بينكو قباتي وفجعلناهم في العدو حانكيه اللي غساء قشي وعو يمرد إلا بابئيه أما تقه دي بيه سوق هذا انت قوسان تقاقل كل ققش بربراي ونرك كركي سفولين مقدين جعلناهم عن كين لا دير سبحانه قوسان قش بربراي فبعد ان هلك الى رحمه دينك لا فغاده لا هلك للقوم تدوس غنابي امال مين قردر صدي او شرخ الجلاي ونقي دين ظلمي ولا والنبن الذكر ايمان between us and us why God? We all come super dark we wanted to understand menghabernen 真的 Of coursearsi but the earth will engage For if we genau We move therefore The rich and the young people rauen between us the zaten one and I look for فجعلناه محنكيه لغير عاد وساء انقشن بربورا فبعدا ديران الى رحمته لغا ديرادو حلاق ايه دبر قوين لغو ديرادو ايال القوم دادو سبناتو اوالمين قردر صديم فرعال هدى باب اين هدانا سبب با قولة كل الله عبوري فرثمويد با عبورمي نبي الله با الله ديري فرمدين با كتب عبورمي نبي الله صهيبا لوثري خير العراق وابر نبي إبراهيم الله نبي نوح الله لوثري توملوا كيف اسر بيري سبحانه ثم هدان بابين فرعه كجدال ان شاءنا وحنا باب من بعدهم فرعه دبرقين تدا كداشدي قرون خير قرنا ما هو قرونا كقوم صالح وقوم شعيب وقوم ابراهيم وقومي له وماذا حسانه كذاله بورني آخرين كلا ما تسبقوا مهور مرين أمة من أمة وماذا مهور مرين أجلها مدد لوقبته وما يستخرون كمد مرين وكالك أنت كوري انت كدن بيسايب وماذا لأركيا الدون كالكيناب أجل لوحة دي بايه ماذا قال لوحة دي مارك إلا, إلا دي مدد لوقبته qala korda adu kaur la holago ama wax loogu daro kadib dhacdo midna hor looma aragu summa ka gadal baan ashana aburnay bundadihin xir aad dabar go'in toodii ka gadal qurunan umad yaal kala an aburnay kale min ummatin umad kamoo hormarin ajalaha maasha lo qabtay marin e umad la اي كدبر كو اني كبا به ثم ارسلنا رسلنا ثم هدا الامم ده بابهولنا ارسلنا و نحن دني رسلنا رسل الذين دني كصالحين وشعيب وابراهيم ولوط عليهم الصلاه والسلام تقرا الى رسل كل ما نبي خلفه النبي. نبي وعسى هذه النقطة كلما امرك الصف شاء اوه يمات امتا امت ملك اي ماد الرسولها امت الرسول كالله دير كذبوا اي ماده كذبوه بانية سلاقا منوح اي غير الهود بانية با غير تمونا صالح بانية غير مدينا شعير بانية ابراهيم نقوم كيشو بانية لوضنا نقول لله دير اي ابانيس كذبوه بانية فاتبعنا كركاسان ورقصينا ربي يري بعضهم أمدها باركوا بعضن قارك الكلام رقصيني بالهلاك دبرجوي كونا راعي اتبعنا وح رقصيني بعضهم أمده باركوا بعضن قارك وران بالهلاك الدبرجوي أيام شور رقصيني وجعلناهم جد كيالي أحديث شيكو سدي وح جري نأكله على سينو مانتوك الشيكين وينوكالك حدل هينو باكار تيشيكو فبعدن هلاك ايه اللي قوم من تدوسكنا داي أن لا يؤمنون حق الرومينين سيودان لا ينحق بيه همين وايين والكاس ثم أرسلنا وحانو درني رسولنا رسوسنا ديبان درني تطغى يلو اسعراعي سالرسوسة كل ما مركز جاء أمتان وما ذو أيمد خسولها خسول كذي مركو وما ذو أيمد كذبوا وماذ لا أركب بعنيه هو الرسول كذي بعديني حداني بعه فاتبعنا وأنا الراعي نبع لهم وما ذاها بركت بعضا قارك كلام كذب جيني ما يزجر راعي بالهلاك دبر جيني سليت كذيب صور راعي أي ماذ لا أركب النبي كذي أم بعدي زين أيان دبر جينه صارني وجعل لهم مليح ان كيهلي حاجه احاديث باسال بان انت دمبوغه يهلي اوره كاساجيري جيري, جيري وانا لدهرغو يي وقفايده لغما بد بادين شيكه ايوم داكاردي وجعل لهم ان كيهلي احاديث شيكه فدج ديران الى الرحمه اللي قوم, قوم لا الرب هي الرسول هي دينها الرومي حل هلأ قسمنل ويله ثم أرسلنا موسى وآخاوهم نبي الله موسى وقت جيس الله جاري يملعونك فرعونه هلأ تعالى ربي وحير ثم أنت هلأ قسم الروميكا جدل أرسلنا موسى بندرناي وآخاو ورالك هارونا وادرناي ورالك هارونا بأياتنا معجزني سقالك أيت بنا لا درني ولقد أعطينا موسى صعيات بينة أيت بنا لا درني هي وسلطان حجقر مزين عد وحندرني إلى فرعون فرعون عجب أن موسى ودرني حقي الحكم هي وملائكه حجوك فرعون لهاي حدائق موسى هارون تجا معجزاتك عياد فيلا تجا فرعون يرقص محيلا فاستكبروا انا سيرت حقي سيرت اكدا اقف حقا وديدا كا اوغو غران كبركو تقليد سالمي ما صبك يا مغا عالميدا جهليا لاميدا ارماس اقف حقا وديدا كل كا فرعون ورجيس فاستكبروا ويسوين ليسين ونبي الله موسى يا حقي لرا ديراي يا نبي هارون وعكس الرياي يسو اركن او وكانوا و عينو قدن فرعون قوماً تدبين نغذين عالين كور نغذين وإن وَإِنَّ العالي في الأرض وإس ويني يجي وإن إتبكسرين أنا ربكم العلاب يري لَعَلَّ أَبُو إساق إِنَّ عديس أي إسوارك وفقالوا أَيُّ يا رجيسي وإيرادين أن نؤمن موحى نور رمينينا لباشرين لببني آدم موسي هارو إسا في الزيين مثلنا إننا بشرية لا نقول منا ووعي دليل أن أرك أرق ولب وقومهما خالق بنو إسرائيل كلاشان لبعضه موسى هارور يرى كلاشان لنا إننا خارق بطية وفرعون يقرض كلاشين أي عابدون عابود أبيالك أو يالكود خي يين كود دمانتي بعض إن عابود أس أشل لبعضه فَكَذَّبُوا بَيْنِي فِرْعَوْنُ يَرجيسا هُمَا مُوسَى وَهَارُونُ بَيْنِي مَعَاكَ لَصَيِّبَانِ إِلَى بَدَوِكَ لَبَيْنِي فَكَانُوا وَعَيْنُ قَدْ فِرْعَوْنُ يَدْكِيزَ مِنَ الْمُهْلِكِ إِنْ تِلْدَ رْقُيَ لَهَلاَقِي كَقَوْمِ نُوحٍ وَقَوْمِ هُودٍ وَقَوْمِ صَالِحٍ وَقَوْمِ شُعَيْبٍ وَقَوْمِ لُوطٍ أَيُّكُمُ الدَّرْمَنُ وَالْحَقِّ ثم كذلك انchoreka ba arsala موسى nabiyullah Musa dirnay wa khahu wa al-kiban ladirnay Haruna fi ayatina wa qizak annaki sagal ka abanu ladirnay wa sundanin garba anu ladirnay Musa garbu raha mudin isqat wa shakikujirin ila قوم من عالينا علينا قرنغلو دنيد كو امر كو تاغلينا يو انكي لا يسكو اينيسيه عليكو كبره فقالو وحي يغاده شرعونا يا رقيسي ان نؤمن موعن الرماينا لبشرين اللبق فوق مثلنا إننا إن جئنا لامدا قومهما خير كيف قد شينو دن لا نا ان جهر قبديا العابدون ذهبنا ليون قم فكذبوا بانيه فرعون يا رجيس هما موسي يا هارو فكانوا ضفاداد وحي النغذين فرعون يا رجيس من الهالكين من المهلكين انتي لدبر قوية اللي هلاقي اي خمد اي قمت نغذيهم حلقا الله يغفر حشي فرعون يا رجيس اي اي او اصحر ابنوا اسرائيل مملكة دي فرعون اي اي اقال لقوداتي مركاس النبي الله موسي كتابه قيمه بدنا توراد لسي سيبانو إسرائيل أي قاقة على تعالى قدره ورقه وحده آتينا موسى نبي الله موسى إنا سيني الكتاب كتاب قامل وشرف له توريد بانو سيني وحانو سيني لعلاهم فرعوني رقسي لها لك ورقودي من نولا بانو إسرائيل باردقن نول عصبه بالله لعلاهم بانو إسرائيل مدنان يهتدون نبيها موسيها توراد كوها نونان أيان ولقد وحدف آتينا موسى نبي الله موسى إنان نوصيني الكتاب تورادا نوصيني وحان نوصيني لعالهم بني إسرائيل مدنانت إن إيه تديون كتابك كتاب تورادا موسى كوها نونان ثم أيانا النبي الله عيسيه هلا تعالى رب وحير وجعلنا وحنا يلاي ابن مريمه أب ما لأدعكم لأضاهيم أيه إسحاق سيد أبو سلاي كل كسافر تلقوه لرا وجعل ابن مريمه مريمه أول مريم كذو وحنا يلاي إسحاق هي آية على موي إلى بدرذي إجريد إيه علمي لقوك عرضه سببته حويه ambar ambu da shay inyaduna min laamba uureysa shay kolkaasay halsa aguudihi ku uureysaay kuna da shay kolka labada arimooduba ilaahin awoodisha ay asbaab kama haba nan tay oo wuxu ruba meel marin karaayo aya lugu garanaaya saasey aayadu way qominayaa و اوينهما وحا نوضو نون دجيني و اما شاي مريمات دجني هيسانا كوداشاي كوصو كورا كلها ميل تاجي دجنائيين حديل لحدها ديوارك اللقب دييي أيهاي غاري ساكد دجتي ناشاسي دجنيي كلها ساي دابا حايا فرقة تقييني وحاي فلقسي إبين جيرتي وحا ياتي قرار سجنان صاحبه ومن تاجا اسي يشلوه كرو كره ودارت يديه واسمان وفيئا ومعين للبيع برخان سنه ولاداي كلما مرق بوق يمرن كي لغبديه حلكا سي انو جهدي لا تغتى بورتا كوراي لا فوشي الى ان البيو كسيي فز على وعن جرك وجعلناه ان يا لي ابن مريم مريم هو الذي وحن يا لي يوه هو يدي آيةً علام على قدرة الله عز وجل وعلمه وحكمته ورحمته بأمته وعلى مية آيادة وأويناهما مريميه الكديدون إلى ربوة بأن نؤدون ملتاقه إدقاء ذاتي قرار سنان صاحبة ويسكوين إدقاء إيه ومعين بيبرقنا يوم مالصالحة نصمعي مؤمنين تنصدها صلى الله عليه لي كل من طيبات ما رزقناكم ساسو قال الله له وسلم قال تعالى حدوحوا يا أيها الرسل فصوصا للدري سأذب أن تأكلوا عنا من الطيبات حلال عنا أوحا حلال هين لو ما قال الرسول إنه عنا كل قد قال له حرفي داود عليه السلام فرسمى يقام بوها كلكم مدفر سميقانا يمد بريه مداري الرع من ضوحه ونظه حلال البيع يجلين كل قفكه مسلم كا حلال القود انه لا اله الا الله ممرم صالحي اي وعمل بكو درينا وياه بنيه واخلاصنا لغو غتو كلوا عنا من الطيبات اشهاد على شعنا واعملوا صليا صالحا أمل صوبنا سمايا إني ألاء إني أني الله بما تعمل واحد يسان عليم أن لو أقل بذنبان حيو يا أيها الرسول رسول إذا ما تأكلون من الطيبات أشياد حلاش أو أكاؤنا وأعملوا سمايا صالحا أمل صوبنا سمايا إني أني الله بما تعملون وحد غولي في علبة سمايا يسان عليه مجد يوم جل بدم فوجازيكم عليه ولكن المرين مرينا يوم هذاك الرسول أنا عبد لا يسوعلا وإن هذه تندينون أمتكم إذنك دينتنا أمتنا دين واحدة متكليتة وأنا أنا جا ربي يا ربكما كل قافط قون أنا جا كلية أنا جا عفلا وحدة جا حالك ديني كليجي ذا أن نغتو دينة هو آل إسلام إسلام لماذا وعبادة الله وحده لما شرع وحل عابداي أن كليجي إنه نغضو وحلق عابدايانا وحيصة الله أوجي دايجي إنه نغضو ثلاثة مأمورة وإن هذه المدان أمتكم دينتي نيوي أمتا إيا الدين دينة واحدة من كليتا وأنا أني أي ربكم الدين ربيا؟ أرب باللماذا قبضان؟ كل كدين جوامد خبنا وامد, وامد. إفرط صعود أنا إذا ربي أكلي إذا بقول سيد أمرك ربي أدمزي فرعي أدمزي وأيدين إن أوركي أبيعلا خلك دين أيق صعدان عيسى من ينأرك فتقططوا وقص قصتن أمرهم دين تولا بينهم بعض أودي بأك قص قصتن أو يهودي محي نقطي كاوية دواتا قيبو نصرنا محاين نقطي لذي يتو دواتا قيبو وما داننا محاين نقطي سدع يتو دواتا قيبو زبورا قحا قحا وامر كي اي بلد حل كي دين لغبه مقع يارعيدا بدنبا لياشي كل كي لا كل حزب كوالهر خابه بما لديهم محاق تودا يال اي دين هانو هايستان أي يفرحون كفر حسيم أو قالك استيدها إزلقوا من يهودي وإزلقوا من تاعي نصارى وإزلقوا من تاعي إذا مسلم كون إزلقوا من ياعي حتى النصارى يوسيك يسيك الله بهدي إياه يهودي أنت يسيك الله بهدي مسلم كادر أنت مرايو وحاسو أن قر الله أركابه يجعل إزلقوا منه كل كإزلقوا الله إزلقوا من ياعي الشيطان زينا لهم الشيطان وعمالهم الشيطان بعمال خيح ما وإلا ما قرح بدنا من دينها اللوو كانتغو وما قعيالك لديوان لسمعيسو كان ما قرح بدنا دينتنا ما أقل وحين قصوا مرني في سورة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبعهم بما كانوا يفعلون لا تكره تغيير وحلم ولاذي نبيك عليه سلامة والسلام دردارن كاس أيو كتجي فعليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين المهدي وإياكم ومحدثات الأمور حين كل محدثة بلاء وكل بلاء ضلالا وكل ضلالا فينا تركت فيكم ما أنت مسكتون به لن تضلوا بعد أبدا الله هو كتاب الله وسنت إنت سنتي يا إنسان لو كلا بحيانا ووشاكي وحون إن أمتي لو أكرى بحيدونتا وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة سدحية دفاتا كحود ويكرى بحيدونا كلهم في النار إلا فرقة واحدة هذه فرقة ذي لويدي لو هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحاب اليوم قول هذا بها ليسا يا مذهبك يا منهجك أنك أصحابها مان تكتاغن أكوا كتاغن مان أسكي مانك اللي كتاغن آدم صار الكتاب هو سنة كل كتاب كي يبقوا لقما سنة الرسول كتصوغدا أي الفرق الناجية أه وإن هذه مدان أمتكم دين ديني ويومة واحدة إيا ربكم أني يكالي قريبها الدين ربيا فتقوني إقعب صدا ايه قوة دانبابا امرهم دين توديو قوة دا سوء دا الليين بايكالا قوص قوصتان بينهم لعدوذا سبورا ايه قوحا كل حزب قوح كل كلها بما لديهم واحدين نميادا قنموها ايشتان بفرحون كفرعسيهم فجرهم فصولكا صرفتا لوكاتد في غمراتهم ورالكي جحلقا يكجران وديه سوقتد حتى حين الان مدلقا جارو او ايدكي اوضرها سورة دو مكي اختلاف لما واجبين كل هذه اي مالا اي كجره او انت سوف فرقوا ودا باديو انت جالين يا دانو غبخ امره باين كي منايو بو كاد يا دانو غبخ فذرهم في بولراتهم في وجهلهم بعض النمل هي جهل يكو سوغيين غودود او كتق حتى الى مدل ظل مدلغه كارو امره منايو ايعصبو أي كل كغرده لدنانتو دبيي دنيا لسيي او مغه استګراج لليرا سماسب ديي لوګن ايي موده او دري شده لدنانت يادوك كولدن يي كربيسال لكيه قال تعالى فبيرو يري ايعصبون ما وحي مالين الذي شيئا نمدهم شيئا به شيئا احنا من مال الحول ويل إنانو نصارع عدد جني لهم إياقا في الخير خير قده إنانكو دد جني مياي ملايين بل لا يشعرون ما أغا لدنامت إن لغو لغو أمرك أدونك أفما دي رزق يعانيه وإلا ربه ديو وصيلوا ما كل كل منا حلق سألك كاي مادا كل إني اللغو يتاهم ما أغا أي أحسبون ما وحاي ملايين أنما الذي وعا نمدهم سيني عاصيالك به رسغا من مال علا وبنين الويلالة إنان النصارع دجيني لهم إياكا في الخيرات ونقيا القدهو إنان نقود دجيني بل لا يشعرون المؤكا قال الحمد وإلى ذاكي كلك ددك إيبا سبحانه وعز وجل ونقود دجيني وددك تلمانا صوص عضل إن الذين أخيارت هم من خشية ربهن خبقوا الضغدين أي مصفقون لو الولاي قال يا رب خالي مكايهي إذا ذاتي ما أقبلي فكاللو الولاي والذين كوهم إياك بآيات ربهم خبقوا الآيات يالك يؤمنون رمين والذين أخيارت هم إياك بربهم خبق إياك أبورتي أن لا يشركون غيرك وحلو ذا والذين أخيارت يؤتون بحناية ما أتوحأي بحية وغروبهم إياه إلا أبتوذوا وجلة بقى إسو إن لقى أقبر إنا لقى سبب سببك إلا بقى إياه أنه وعوي أنهم إياه إلا ربهم شبقوا الحقي أي يجاجعون ألابنا إياه وهو البوايدين إياه ورأيك كوة المانت الدنبل أي يسارعون داك في الخيرات خيريال وقدوهتك داك داك وهم إياه لحا خيريالك أيها سابقونا أخر مرأي وأول باء أذلك إي الله المحفوذك وناك أبوهي علي كلكو أصابقاي أي أدوك مالك يمادين نوا سابقونا سابقونا أيها النقدين وحي خيرها أقدرنا أيها أخر مرأنا أدنا وحي أخر مرأنا عاصيالكي دي داي خيرك إنا يسمعين أيها أقدار أيها كلك أدتك كا خيرك اللقودة تأجيي وأدتك التلمان تازلي أما اللذنان الدنيا يا الدنيا عافمات خبغال إنو كايه لو مدلي شدتا إنا إلو قويتها بلقايا اللحن الدنيا ذا خبغفو جعيه هي قفو سنجعله لبدأ الدنيا واسية لكن قفو سنجعله بوشن دين سيني دينك لو دلي شنكرا جعيلك الرب خصولك الرنبو إنوشيكي ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين لكن ادوي اللو وماد ليشهرو، إن اللذين هو واحى، إن اللذية أخيارته، هم إيّاها، من خشايا ربهم شبك وطبا غدان He своих قفل. اي يا وينين الى وينين هي عندرادي مسفقون الله حسنايه والذين أخيارته هم إيّاها بآياة ربهم شبك وط transformed آيات يالك ÅتкоAY يؤمنون فمين أيا واللذين أخيارته هم إيّاها بي ربهم إيّاها ربكوا أن لا يشركون غيكي وحلو ذا والذين أخيارت يؤتون بحناية ما أتى وحي بحيين إذا غير وحي بحنايا وقلوبهم إجروا الله بألقوذ وجلة أي بقيس إلا أخبري وحي بحيين إيا إنا لا أخبري بغدنيك قبان فإلا أبطوذ بقيس أنهم إياه إلى ربهم رب قوض بي خاجحون أولا بنايا أولئك ايا يسارعون دقدق في الخير ولا غديء كو دقدغ او هو ان يغا له خيرات ويسابقون وداريون ولا نكلف نفسا إلا وسعها كل قد ينتيا تقاليف شرعها ان هي اي واحد معقوله ان على بك جيرين ايا سبحانه فقال عز من قائل ولا نكلف نفسا نفع مشقين يبيري لوسع او ديد امهنا وحكره ولدينا ان اجباك سنه وايال كتابا كتاب المقاديل له المحفوظ بان اجيل همو با كتاب انكم هلن وذي دكو كو ادل انا وذي عمره سميان في او دم با لو قري او حفظه ملائكه حيث ولدينا اكثر ندوخ كتابا يم دي كو ادل بالحق روم وحجر ايون وان جيرن وهم ادوما لا يدلمون لا ظلم ما يو بنقص حسناتهم وحواناكه إن لغديم من حسناتهم ونايالكودا قميده لو ظلم ما يو ولا بزيادة سيئة هما كرينتو على سيئاتهم قفف كيرن لو كرغيو لو دامدنا لو ظلم ما يو شرع عدن اساسه سهل جاي ونه ام اللي باطوا ولا نكلفوا مما شقينوا نفس النف إلا هو وصعها تفرتد معنا وحكا لك ولدينا أكثر ندوحها كتاب بوك بها يمضيقوا كواهد وهم أدعو لا يظلمون لدل من ما يوم فالقلوبهم في غمرة من هذا بل ورك أخرى ده قلوبهم قال بي عاصياء الكلابياء الخوضاء في غمرة دبال قده بيكسك انت وحي كدب والانتاي من هذا القرآن كان بدك وعدين ايه وانين ايه ارمت اوشيق ايه لابتو دوا كدب والانتاي ولهم وحيس ليه اعمال العمليان من دون ذلك قوة القرآن انا اهين وكفر يا شركي كبر ايه ظلم حق دري يا فساد اعماشاسي ليه عماشة حتى إذا أخذنا إلى أن نقابلنا مترفيهم كوو ذلون نحمي أما سبق يمقع يمالك عيشت قلت أن بالعداب كو قابلنا إذا قرت أن العذاب كو قابلنا هم يجألون والعلادين أيان نكاسا ربي ليه سبحانه لا اليوم ما أنت إنكم إذنك مننا أننا لا تنصرون الليذين كالقرقار مايه سوء كالقرقار كوهيدا وامعي قد وعادف كان ذين آياتي آياتي أنه ايه بآيات كانت تجيئي تطلع مثل آغريو عليكم كوركين اللغو آغرين جيري وفا كنتم وعاداتين على أعقابكم البيه يا يقال كركت كوركت آياتين كسونه قدونتن مستكبرين مستقدرين إذن كويس وينيسين آيه بهي haram ka isku waynaysiinaya saamilan idinkoo awabaashaaraaya tahjiru idinkoo xaqiiq ka fogaday saasada mushrikiin taayda siyaasada diinoway kirakale ku jiru idinkoo warxumoonaaya qorad uu gafaayo qor rasuulka uu gafaayo oo diinta uu gafaayo aya tabe adawu tay bal qulubuhum mushrikin la bialqoda fi ghamratin dawal gudhi way kusuganta waxay ka dawolanta ay min hada quraankan intaanu taay ku aanu nti aya yagu ka dawolayhiw ay markas siday moodayaan ma aha in aad ahmaadi aruri xulan la siyay xubban laki yahay قل بيجير ايو الفريقين خير مقاما واحسن ندييا يا قريء يا جلاف على انني يا مؤمن انت فتك دينك قد حقن اي اخرنا قد غنان دونا ان كان رب يري بل سي قلوبهم لا يالكودا في غمرة تبول قبل غدي ويكون من هذا قران كاني كدولنت حي ولهم عليهن اعمال عمليا من دون ذلك قران كوشرك كس وكيفا هم يجعل لها عماش وشرك هي كفر هي ظال هي ظلم يعاملونا صنعا حتى إذا أخذنا إلى أنك قبنا مترفيهم قوة اللون ما يضيع بدر بالقبط ولا توجيه تدبات ولا تودية مر بالبرق بطئ تدبات ولا جورعي حتى إذا أخذنا ما كان قبنا مترفيهم يجعل قوة اللون ما ييجي بالعذاب مركانو كوكفانو أم أبار أم الدل إذا قرت اللقاتي هم يجألون هو العلادين أيان لا تجألوا العلادين اليوم مانت إنكم إذنك منا أنك ألاحق أنك ألا تنصروا فإذنك قرقار ماي وهيلي يقرق إذا هل الميسان سببت وحاوة يممود قد وحادب إنه كان هذه آيات انيك بايا خيره ستلامت الاخري عليكم دشن اللغو اغريو واتفقتمه على عقابكم البهينا كركوده تنكيسونا ان اودا گدونتان او قالمو يا كفر يا جاهل ما تكونو قوتيه يا دو عش شو داي او مستكبرين wa ay ku faani jireen aramka joogtiisa oo orange jireen anagaa luu haram baan nahay meesha aanan deganahay wax naga halaadimaayaan wala halaaqi may haram xoo ku taraya haddii qaltay mustakbiri iyo go is kibginay bihi bil haram haramka joogtiisa ayay isku kibrin jireen ay joogan samire awado dhanbay sheekaysan jireen iyo go sheekahayna adina ay awada quranagriido dad laa abuu dad laa doonaaye sheekaan waxa jirin yaban inad qubtaamay lugu aanan to lugu aayay saamir in ko baasha oo habeenki baasha laaya tahajru quraanka iyo oo ka hijroday afalan yaddabaruul gawlam خذوا حيي، أفلم يتدبرو منكم مويا فرفرين، ما ينفرفرين، الغول قرآنك مويا فرفرين، ما ينفرين، خدي فريران، وقرن لحيان، أ فلا يتدبرون القرآن، على قلوب أم على قروب أغفالها، تأكله، أم جاءهم وحؤيم، ما مياؤيم، ألم أباهم أبا الأولين والريين عام أبا يالكود وحانوا إيمان أي أبي محمد يقول أن بأبي محمد ما أنذر أباهم لكن نبي قال لدي رأي بألا يريد اللي تنذر إن هذا جلد قوماً داد ما أنذر أباهم أن أبا يالكود, دي يالكود هل كل قصة نوافا إيدوه حتى يأبا يالكود جهل يبارال كل انته يقول قرآن نبي بأودري أم جاءهم أو ما لم يأتي وحنويم أضعهم هي الأب الأولين هريئي أم لم يعرفوا موجنا قولي خصولهم خصولك لازرين غريبة وأم جنسهنك غريبة ومجنيا خد ملاقبا أما هذيك له شخصيا بوكو غريب ياي ما هن مكودا شي أو قورشيا أو هاشميا أو عربي أول ويا قناه اصلي يا فرح ايشا نخلاغان ويا قناه كل قام اي وين كرايان وانتم رسول رسول بالغا دغين ونبووده يم بالله بان يغا محمد الامين بحيي. أم في هي اما ندعي دي بان جيرين جنة والي بل والي كما سجنا إجاههم بالحق رن عب وأكثرهم بدنك للحق حق رسولك وليمي أي كارهون النعيم محلها لاجازة هاي ذلك بأنه كلهما أنزل الله فعبد أعمالهم أَفَلَمْ يَدْبَرُوا مَوَيْمَ فِرْفِيرِ الْغَوْلَ قُرآنَكَ أَمْ جَاهُمَا وَحَوِيمِي ما لم يأتيوا حانوئما أباؤهما بيالك الأولين هورييي أم لم يعرفوا ما قول رسولهم رسولك هذا ما وينا قول وفهم إيّكا لو رسولك بي منكرون ففرعيان يديدعيان أم يقولون ما وعيليه به رسولك وحاكسوكا جنة والي بل واليك ما سونا جاه مرحوا إليم الحق بو إليم وفك حق الله ما دم وقال ليه الحيلة لي ووشيك جري واهل باطل انكى بيت يكون شيخو فخ لوه عرصه صاحب الحق لجهم علي من العض رنعد واكثرهم بدنكد للحق حق علي بيت كاريهون نعيم ولو تضع الحب وهو ولو قر تماح الحب حقه راوس راعي اهواهم اولود سيدي يجعلين حقه هدو مرو وصنبا مري لا بَمَرَيْ لَفَسَدَتْ وَأَخْرَنِي لَيْسَ السَّمَاوَاتُ إِلَى الْيَالِكَ وَالْأَرْضُ دُونَ الْيَالِكَ وَمَنْ فِيهِنَّ كَقُدَقًا أَيَا وَلَفَسَادِهِ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ لَمِنْ بِذِكْرِهِمْ قُرْآنِي لَكَ شَرَفٌ اُجِرْتُ وَحَوَلَ بَنِ خُصُوصِنَا يَا ayaan walaan nime ofahoon iyaga aad dhigrihin quraan koodi iyaga sharafta ugu jirtay ayay muuridoon ka jeecnaayo ko arafkot bayu tantoodi maslado ma yaqaan iblis ba duubsaday askaadiy maanka uga kaadiyay go'illa quraanka kan ku soo dagay balad iyaga kamid loo soo dajiyay ee luqadoodi اي او جويرته اه وخدا يان غران ولوغو يتبع الحق حقه راايو اهواهم حيارا هي وجعله يستفسد وحال نوم الاله اسماوات الى الريال والأرض دول الريال ومن اونك فيهن الى الريال فيها دول الريال كغودو غسغن انتو سو دمبا بعد الاله بلاتيناهم وحن اولني بذكرهم مشرف طودا او قران كه ان هوزه جناي شرف گار هانيت نزل بلغتهم وعلى بلدهم وعلى رجل منهم نزل بلغتهم وفي بلدهم وعلى رجل منهم كل كشرف گار اوو جيرتا انت ذكر اي ديرجي بلكه انه هم اولن ميدكري قران وفهم عن قرآن كي الحق يا بادرك كلا تساي أي, أي معرضون كجيت سليم أم تسألهم خرجا فخرج ربك خيرا حتى العذوردار هليل هاي أذا رسولك القرآن كمرك تسوق قرسي ساي تبلية سمايساي أو أحد قالي يجرد ويدساي ما أذن ويدين خبره حكسيا كوفلا يجا إنكارك لعلي أم تسألهم أيها الرسول الكريم ما وعد كفار قرآس ورساتي خرجا حول ايجار ايه جورنة مياد ويديسي فخراج ربك حد يوحك سيي ايا خير كفحنا بدا وحكست وهو اللي ايا خير الرازقي انت واح رزق سيسا الله او خير بدا ايه واحد ويديسي ملك ايه ايه انكار يقول دادين ام تسألهم ما واحد ورصتي ما اذا ورصا خرجا وحدك دون مياد على التبليغ قال زين تلحقه وشئك تي وحول أنبياتك سيئة أو فخرات ربك خرب يا وشوك سيئ أجل يا ظال يا آخر السنة أي خير كفيهنا بدل وحيها عند منتي وهو ال أي خير الرزقين أنت عند بعزة الله هو خير بدنه وإنك لا تدعوهم إلى صلاط المستقيم كذا جوده وعود وحصل وعا مجلى هو بالوحة إن هذا حق أقوية رأي أو وضادات أذى كأقوية رأي هو إذا صهره وضاء يبطل رأي أيه هو باله إيمان الآن أي إنكار يشقي نمو أيه أقرن حق الذي وإنك أذى الرسولك لا تدعهم ومضوا حد أقوية إلى صراط جذب أقوية رأي مستقيم من توسن وهو الإسلام يتكى توسنة أقول يا ريسو إسلام لماذا هو قرآن كاتل معمائية وأن هذا صراط مستقيما كل كهو هذا توسن أيات أقول يا رتي هو الذين وحب أن لا يؤمنون الروميني بالآخرة ما لانتقي أميدا بأن عن الصراط ودد حقه هده أقول يا رتي حقه بإلا ناكبون كإيلاني حق مران اتى قوه مؤمن انت شيغانايي نافتودا ايي كو ودد وددي مري데دا ودد ودাদান حقا كوصودكودا ادمي هي واكو ادغاتاي ان لا جار جيحو يا ان ودوين كان لا سميصو اولاد بشريا يا قوائين انا جيرين وا ان لا سميصو ما هان وددي حقاي سيدي ايي با اس او جيخاي ايي با او جينهي عليه الصلاه والسلام وأمك أوجي راي هذه ده الأمدى والجُكر لا ياي فإنك هذا الرسول كا لتجعهم وما دوا أحدوجي رايزا إلى صراط كلا دوا ما دوا أوجي رايزا مستقيم من توسن وإن الذين وح أن لا يؤمنون الرميين بالآخرة آخرة الرميين الرميين تآخرة للرومين واجي أي الله لكي يقف كوسافا وإن لا قفخ آخرة رميساً أيضا بري بمان أيو والصوب بحين أيو والرب عادية اللحور قينا أيو وحوني يسن بوحو قلب صدين لقل حسابتما أيو فبديد لقاء فالمرين أيو قفخوا إنو الذين أن لا يؤمنون رميني بالآخرة مالين تقيامة دمبه عن الصرا ودد حقا هيدا ربي جيحي. كسولكنا وما داع أبو يا ري أيها إي اللي ناكبون كاللحنايون مناكباتوا إلا حشو لناكبون وحي كاللحنايان عن حني الصرة ودد حقه حقه هذا أيها اللي والله أعلم